الإجابة الصحيحة هي ب هذه العلامة تدل على أدنى سرعة إجبارية يجب علي إذن السير بسرعة لا تقل عن 60 كم في الساعة هذه العلامة موضوعة في أغلب الحالات بعد الدخول إلى الطريق السيارة لإعلام مستعملي الطريق بسرعة الدنيا الإجبارية